عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود